Hello, bitch, yeah, yeah, في الدهار صفقت صفقت هنة والسرور والبسمة شفناها مرسومة على كل فغور زينب لي فات ونبثة قوية وجنها النور والها خضاع كل شهاب ونيزة كوكا وكا والها خضاع كل شهاب ونيزة كوكا وكا هلا بج يا زينة بيك يا زينه انا بيك يا زينه انا بيك يا وبتهج قلبنا بالمختار والزهره فرحته مستبشر غدل تراب والحسن نادى حسن اسرع وشوف ايش صار جتنا العزيز الذي مقدمها قدمها جتنا مقدم نتركب هلا يا زين قلنا بالفات والكناري على إنشادة والبدر غاب والشعاع توقف مدادة قلنا لغايب علامك ماهي بالعاده قال لنا نور العقيلة كوكب غياب قال لنا نور العقيلة كوكب غيّة يا زينك هلا بك يا زينك ما ولد بنت حدر ابو الحسن غيّاها فاح المسك والغرد والنسرين صارت مدينة رسول الله من الصبر تنفح عطار مننا لا أزك ولا اطيب تنفح عطار مننا لا أزك ولا اطيب هلا بك يا زين هلا بك هلا يا حرورة تطيب ترازنة وتنفح دوم والطيب ما ينكره إلا شخص مزكون يا يوم نكسد صحنها ونوصلها يا يوم والبركة منها ناخد لما نتقرر والبركة منها ناخد لما نتجرى هلا بك يا زينه هلا بك يا زينه هلا بك يا زينه هلا بك مبروك الزل ابو ما شان رحمة دهار عن مثل هيدا عن تفليسة لو يشفي الأبرص ويبرى لأصم عيسى زينب تشاف الكسيح وكم شخص جروا زينب تشاف الكسيح وكم شخص جروا هلا بج يا زينة يا زينب انا بك يا زينب ربي بحق سليله فاطمه الزهراء تكفينا يا يوم الحشر نار اللب الحمراء ما عدنا نزول خلصي غير هالعطره أهل القذر عندك واهل الفضل يا يارا أهل القدر عندك وأهل الفضل يا رب. أنا بجيزيني، هلا زينب يا زينب.